Bismillahirrahmanirrahim. La aqosum qiyamah, ve bala ala yuridul. 111. يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المثر كلا لا وزر 117. إلى ربك يومئذ المستقر 118. الإنسان يومئذ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 ان أنه الفراق ولثبت الساق بالساء إلى ربك يوم اذن المساء كلا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 كَسُدَا أَلَمْ يَكُنْ طِفْلَةً مِنْ مَرِيئِنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ علي